قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ اذكر قل نو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واديا ادم ان به باسماء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 ما كان في وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فسلق وقع آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه والثواب الرحيم